إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرعوا نخل صنوان وغير صنوان وزرعوا نخل صنوان وغير صنوان يسقى بما واحد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 وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَأْشِرُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَدْ لَحَسَتِ الْحَسَنَةُ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْرِهِمُ الْمَثَانِي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 له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصق إلا كباصق كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماه وببالغ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 قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَأْوِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِتِقَاء حَيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ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 ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا في طاعة وجه ربهم وقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سبلا على نيته ويدرؤن بالحسنات السيئة أولئك لهم عقب الدار.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 اناب الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله انا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم وحسن ما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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنوا قارعة أو تحل قريبا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد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 قُل انَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَجْعُ وَإِلَيْهِ مَرْجِعِي وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَاصِرٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ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 وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلٌّ نَفْسٌ وَسَيَأْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عَقَبَ الدَّارَ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلٌ قُلْ كَفَأْ بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ والكفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب